يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقد تمم بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجد فان الله غفور رحيم